ستة عشر استمع إلى النص ثم أجل التمرين كما في الأمثلة أنا دخلت الصف وجلست مكاني سكت أثناء الدرس ونظرت إلى الصبورة وكتبت درسي على الدفتر درست حتى الظهر ولعبت بعد الدرس